فضيلة الشيخ عطية هل لنا أن نتعرف على كل الأشياء التي تنقض الوضوء نواقض الوضوء إجمالا هي ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر من بول وغائط وريح ومذي وودي ومني عند البعض والنوم مع عدم التمكن وزوال العقل بجنون أو غيره ومس الفرج بدون حائل ولمس الرجل المرأة بدون حائل وهناك أمور أخرى فيها خلاف كبير كخروج الدم والقيء وأكل لحم الإبل والقهقه في الصلاة هذا هو الإجمال والله أعلم.